أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقضى حق ثقاته ولا تمتون إلا أنت المسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زورها ووصلهم هما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله لذريتكم وبالارفاق ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فما اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشره امور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النظمة أما بعد إخوتي الكرام مازلنا بفضل الله بنني وكرمي علينا حوله وخوته مع التفسير ومع الدروس, الدروس اليوميا نصدر الله على النظيم على المعاركنا هذا خير محينا أبدا مع التفسير نتالي بالتفسير أعند بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ مُرْجِعِينَ فَارْجِعُوا وَأَذِّنُوا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 ذلِكَ أَرْكَانُهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَحْفَظُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبرولتهم أو آباء ولا يضربن بأرجنهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوروا إلى الله جميبا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جزيلا الله خير ومتبارينا أراضي العالمين بلغنا إلى فخي في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكركم والله والله بما تعملون علي وقلنا بأن هذه الخصوصية وهذا من الأدابة الإسلامية التي لا يحزن منها المكلف بل يسعد بأن الله بالفعلاء قد يعني شرع لهم هذا الشرط القويم الحميم بأنه قد يتحرج المرء من لقاء من أراد لقائه أو يكون قد شغله شاغل أو هجم عليه ما يمكن يعني أن يهجم عليه من هم أو غم ولا يستطيع أن يحاكي أحدا فإنه هنا له بكل أدب أن يقول لمن اعتاه ليلقاه أن يقول له ارجع لأن الله قال فإذا قلت لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فالله بما تعملون عليم علم الله أنكم فعلتم ذلك لله إدلا سيولاه ويعلم أن تماما أدبكم أن أنكم, أنكم إذا قلت لكم ارجعوا فارجعوا فهذه علامة الإيمان ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكولة فيها متاع لكم و... والله على ما في بدون وما تفتموا ليس عليكم جناح في اسم عليكم بحال من الأحوال أن تدخلوا بيوتا غير مسكولة والعماء يقولون في البيوت التي هي واضح المسكونة اختلف فيها ما هي البيوت التي لا سقن فيها لا أحد فيها لا يسكنها قالوا الخانات والبيوت المبنية هذه السابرة ليقوا إليها ويقوا أمتعتهم يعني تعرفون الطرق عند الصفار تكون بيوتات هذا كان العرب عندهم نجدة وعندهم الشهام والمروهة والإحسان يعني عابر السبيل مخالطة الله يجد مكانا يقويه من الليل ويريد أن يرتاح أو يضع فيه أمتعته فليصنعون بيوتاً مثل هذه فقال وليس عاج المجمع أن تدخلوا بيوتاً وغيروا مسكونتي هذه البيوت وقيل البيوت الخريبة قضاء الحالة فيها وقيل أنها بيوت مكة على أساس أنها بيوت مكة لا تؤجر ولا تملك نعم تكون مشاعن وهذا قول الحنبلاء ومخالف قول الجمهور وأن بيوت مكة تملك وتباع وتؤجر كما قال الإمام الشفعي قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له رسول الله أتنزلوا يعني أين استنزلوا بمكّن قالوا وَالترك لنا قالوا وَالترك لنا عقيل من الرباع ليس عليكم جناحاً أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة نعم وهي بعض العمار في طالح الحونيت حونيت التجار بالأسواد التي بالأسواد وقال جميع البيوت ثلاثة لا ساكن هذا الاستئذان جعل من أجل من كان فيها فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا وغير مسكونة فيها متاع لكم فيها متاع لكم وما فيها الأمتعات باع وتشترى إذن, إذن قولوا بالأسواد في هذا الباب بذلك الانتفاع ببيوت في التقاء الحر هذا هو المتعلم لكن نقول أن هذا من باب تيسير هذا من باب تيسير شريع على عباد الله جل في علا ليس, ليس عليكم جناح ليس عليكم إذن ولا مؤاخدة ليس عليكم جناح أن تبخلو بيوتا وغير مسكونة فيها المتعلم أولا كما قلنا أن الاسئزام أجل الذين يسكنون في هذه الأماكن فإلا باكم فيها أحد لا معنى للاستئذان كان البعض يقول اليست اذا في جميع بيوت تواذا في نظر لكن قد السلام السلام يتسلم على نفسه اذا دخل المنزل هناك فمتى نذر العواط هل دخلتم منطقه تعلمون فيها احد أو اولا ولا تبي احد وما تكتمون وستحاسبون على ذلك نعم فوالله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم كل منين يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك اذكرو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اختلف العلماء في قول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم كل هل من هنا لطعيد ام انها لغير ذلك قال بعض الرما من مناصره نقيبا لما الفضل العباس ينظر الى المراه التي رأى الصبي أخذ يشيح بواجه بواجه الفضل رضي الله عنه قل المنين غضوا من أبا صاريم وقال أحباد وصرف أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على علم ذات نزلها النظر قال قل المنين غضوا من أبا فروجهم ذلك أذ كان لهم حب الفرجي أن لا يكون إلا, إلا على ما يحب وكما قلنا أن لا يسقي ماءه زرع غيره وقد قال الله للشعور مدينهم لفرجيهم حافظون على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غيروا منهم فمن اتغى وراء ذلك فأولئك هم العادل كل من يغض من هذه الصريم ويحفظ فروجه يوم ذاك ازكى لهم ويقول يحفظ فروجه يعني عما عم حلم فلا اصطماء زرع غيره وقيل ان ترك امرهم بالاستتار حتى تظل اعراضهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين طالب هذبان وهذبان كبير فقال الاحديما وكان لا, لا يستنزل والرانيه هو هنا وَكَانَ لَا يَسْتَتِرْ مِنْ بَوْلِهِ وقد قال النبي الله عليه وسلم إن الله حيث يستير حق الحق السبت فإذا أراد أحدكم أن يتسر قال أراد حيث كل المنين أغض من أبو صريم أحفظه جمع ذلك أذكى وذلك ذلك الغض البصار وحياة الفرش أذكى وخيرون الأفضل له وإن لا فمن النظر و... والفرش و... لأن النبي قال العزيز مزينها النظر قال والفرش يصدق ذلك أو يكذبه ذلك أذكى لكم أدهر وأرقاء وأسماء وأحفظ للقلب والبدل والأجلي إن الله خبير بما يصنعهم وفي تام فيها منع, منع التحايل إن الله خبير بما, بما يصنعهم لأنهم لو في ظاهر كانوا يكفوا عن النظر أو عن غيره ولهم لهم من الأمور البطنة يعلمها الله جلال شاء الله الله خبير بما بما يصنعهم هذا تهديد معين يتهدد شديد على من يخالف هذه الاوامر كل من يعض من ابصار المحفوظ فاجاب ذلك الكلام إن الله قدير بما بما يطمع وكل المؤمنات قالت وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن واحرضن خروجهم وكل المؤمنات ما امر به ااجاز امر به النساء فتقولن طب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال النساء النساء شهداء في في البيوت الأحكام <تصفيق> <تصفيق> قال وكل الممات يضبطنا وصالحنا نحفظنا فروجهن وآذينهن نتمنى إلا ما ظهر منها وكل الممات يضبطنا من أبصارهن وهنا الان من هنا طبعا بالنسبه للنساء من هنا طبعا اذا الاظ اذا الاظ عدم غض من غض البصر إلا ان تخشى نفسها ال ال فلا فرها تنتقف لكنها تنظر نظرا نظرا عاما ولان البراء ان مرت الناس سلم طبيب وقاطع هذا حاج فاخذ الفض عباس ينظر الي وتنظر اليه فلدي فعل سلم شعواجت عباس الفض عباس انضم الى الضابط وَقُلْ لِلْمُنَا تِيَا هُدُونَ مِنْ أَبِصَارِنَا وَلِنْ هُنَا مَا يُمْكَ أَنْ تُوِنْشِ مُلِيَّا فِي هَذَا الْبَابِ ولكنها العظيمة فالبقى نضعت ولم يأمرها مسلم بأن تستديس وأما عائشة رضي الله مرضاها كان الحبشة لعمونا بالحربة في فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحبين أن ترى أن تشاهدي قالت نعم فارعة خضاء على خض من السلام ويتشاهد أن الحبشة هم يلعبون بالحرب نعم فيكون هنا من تبعيدية قال قل للمنات يغضون من أبصارهن وحفظن فروجهن ولا تدين زنتهن إلا ما ظهر منها وللذى أهر منها اختلف العلماء في ذلك الخلافة عريض في قوله لا ظهر منها قيل إلا ما ظهر منها يعني السياق وهذا أرد أن مسعود رد الله عنه وأرضاه وقال سعيد بن جبير ومجاج وغير هؤلاء قالوا هو الكف والخاطر من العج الكف والخاطر من العج الكف والخاطر من العج هذه الزنى الضخرة فقال سعيد بن جبير تميز معباس, معباس كلامه كان, كان كان فيه عجيب قال اباس الكح الخاتم يعني يرى ان الكح من الزينة من الزينة الزغيرة تنزل تحت قولي إلا ما أظهر منها والخاتم أيضا رابع خالد القلبان وهم سراس السماء سواران ابو ولم ناتي حدود اصاهنا احفظنا وجهنا و الدين دينته المكف والخاتم الوجه طفيل الكحل والخاتم هذا عبد باس طفيل الخاتم الكحل والمصور من خامط الصور ايضا خامس الجحره والخاتم الخضاب وهذا قال مجاهد خاتم الصور الحسن الوجه والكفان طالب الحق طالب قبل سبق قال رجع فهم طلب الضحا قال قال اعلى والقول والاشباه قد نص عليه احمد فزين الظاهره الثياب وخشى منها العره حتى الظفر والصحيح ان الجوهر ياما لان في قوله لما ظهر منها الثياب والوجه والكف فما قال بان ما ظهر منها هي سيه قال لا يجوز حتى ننظر الى الى سيه ويريد النظر الى ان منها لا يجوز رؤيته ايضا كانت منها فتنه وكشفه او الى الزوجه غير لا يجوز استحاده نحو ينظر الى هاء ان ينظر الواقع الاجماليه وينظر ان كان طبيبا فينظر لموضع المرض ولاذيت ان كان متزوجا ينظر الى هاء الوجه والكفين وان كان ماهرناه يراها بمنه بمنه البيت والوجه يعني قوله بذلك وان كان مجمع الفتان فان الراي صريح عندنا في قضاء العذ انا ولدت تحت قوله الا ما ظهر منها قالوا ان اضغال يضربن بخمر هن جمع حمار وما يغطى به مراه راسها ما نرزقنا بطان هن اخوان قلنا على جيوبهن يسطن ذلك شعور هن اخوان قلنا فقام مسعود ابين وابراهيم على جيوبهن بكسر الجيم وقال ابن المثمرين على جيوبهن والخمار ومتواطم مرأة أقصى على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن والعناق والنح وقال ابن المصعود وبيع والنخع والأعمش على جيوبهن وردين زينتهن يعني صفية يضربن وقمرهن على جيوبهن ولا يدين دين تغمنا التي خفيت وإلا لبعولتهن قبل المسء لا يضعن الحجاب والخمار إلا لأزواجهن المساءهن المسلمات فطبعا العلماء يقولونها لأنها لا يجوز حجابها إلا أمام المحالم وفي المحالم أيضا لا يرون منها إلا ما يراه المرء في ما يرون بيت إن كانت منها في البيت وإن كان العلماء يرونها بأن, بأن المحالم قدرها يعني يرى إلا من السر والرقب وكما في النساء النساء أيضا كذلك وصحيح أنه لا يرى منها يعني لا يرى منها الكلام حرم لا يرى منها إلا في مهلة البيت أو, أو نساء هنع نساء المسلمات وجمهور الفقاء يرون بأن المرأة يجوز أن تنظر للمرأة وأن تنظر إلى الدين الخفية أيضا ومحرم عليها أن تنظر من السر والرقب يعني تنظر إلا كل شيء إلا السرّة إلى الركبة وأما الآمن فالشفعي يرى بأن بان سيدها محرم لها فلا ينظر ما يتنظر لنساء منها يعني دون السرّة إلى الركبة فينظر بكل شيء الظاهرية وإروايا عن أحمد أيضا أنه لا يجوز ولا تكون ذلك لها وليس لو أن يروا منها إلا ما, ظهر إلا ما ظهر منها إذا النقاط أن المرأة لا تظهر الزينة عند الخروج للأجانب ولا تظهر الزينة عند المحارم إلا ما كان في مهنة البيت يراها بمهنة البيت لأنهم ما مع... انا محرم له فيلزم بذلك قال التابعين ان الذين تعاملوا طاعموا كانوا معهم لارفاقهم اياهم في قوته وكونه يغنيت ضد ابصارنا يحضر وجوهنا وديننا ديننا تمنى لما ظهر منها ولا ضد الامور ان رجوبنا واستداد بيقنا على النقاء وذلك ابن مسعود قال لا منها منها ظهر منها الذي منها هو سوء فقط انما ظهر منها الطرب سوء فقط هو هذا ديننا تظهر هذا طالبا يريد ان يحورنا على جوبهن قلنا ان عائشه رضي الله عنها استورد ذلك الطعام وقلنا اختمرت المراه به ووصفته عندما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا من غلط من غلط قال كن كالغربي قالت كن كالغربي فسمعوا كل المهات يغضبن من أبصارهن وحظر بيهن ولا بدين زينتهن لما ظهر منه وليدربن بهمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن وأبائهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوتهن أو نسائهن كل ذلك الحارب يعني أرامها بالزينة الباطنة هذا الزينة الضالية الصوت كيف عندكم حتى نبدأ هل عندكم الصوت أم لا؟ في؟ سواء الحمد لله كيف ماشي الصوت كيف عندكم؟ التلفون الوليد ما رأيته ما رأيته التلفون انا عمل أصامت فما رأيته طيب ان شاء الله إلى... نبتدح الحمد لله سعيدنا الفضلات أن الله ختم لنا السبب اللقطة ف... والتشكور شكر الخاص كمان الحمد لله جزاك الله خيرا سلامي ربنا الله يرضى عنك رب. جزاك الله خيرا نبتدئ ونستهيل قلنا أن كتاب اللقيت سيكون كتاب مستقيم نعم فنبتدئ إن شاء الله نسعد واجدا بوزاية هذا الكتاب الجديد الفوايد انا قلت فوايد انا قلت فوايد انا انا قلت فوايد ما سمعاش ما سمعاش راح قلت الفوايد طيب طيب خلاص ماشي من الفوائد انا اتذكر ان انا اصلا بتبقى, بتبقى في اللحظة يعني. طيب اولا ساعة الشريعة ساعة الشريعة الثانية رحمة الله بالتيسير في التشريع رحمة الله بالعباد بالتيسير في التشريع انوص عليهم ممكن لكم ارجعوا فارجعوا ايضا انوص عليهم اللهم على. ادخلوا بيوتا غير مسكونة الأصل موافقة الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دلت دليل تعال تعال